غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا داوودا مننا فضلا يا جبال اوذوا معه وطهرت والنم نَأْتِيهِ الْحَادِثِ نَعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرُ فِي الصَّخْرِ وَأَمْرُ صَالِحًا إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ رَصِيدٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنًا الذين يعملون بين يدي ربنا باذن ربه ومن يزد منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من خرب وتماثيل وجفان من كالجواب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 فَأَرْضُفَأَوْسَلْنَاهُمْ سَيْلًا عَرِمَ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّةٍ جَنَّتٍ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثِيمٍ وَشَجَرٍ سنديرهم قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحادي يَجَالُ لَهُمْ أَخَادِثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّمَا مَزَّقُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ الَّذِينَ ابْنُوا ثَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فِرْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُم عَلَيْهِمْ من سُلْطَانٌ إِلَّا لِلْعَالَمِينَ إِلَّا لِلْعَالِمِينَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اُدْعُ الذِّي نَزَعْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لَّا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا وَمَا لَهُمْ فيهما مِنْ شَفِيعٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِيرٍ وَا حِيرَتْ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَلَى القُلُوبِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ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 بِهِ شُرَكَا كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةَ النَّاسِ بَشِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ عَدَدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُحْصِيهِ إِلَّا أُولُو الْعِلْمِ فَإِنَّمَا تَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قل لكم موعد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بهذا الذي كن يدعون اَلَوْ تَرَأَى الظَّالِمُونَ مَوْقُوفِينَ وَلَوْ تَرَأَى الظَّالِمُونَ مَوْقُوفِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجُونَ بَضْعًا إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ النَّبِيُّ نَسْتَطِيفُونَ الَّذِينَ للذين اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ أَنَحْنُ صَدَدَنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مَجَرِمِينَ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والدين ومدامت لم يروا العذاب ومدامت لم يروا العذاب وجعل